أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمم رسولا منهم يتلو عليهم آياته يثلو عليهم آياته ويزكهم ويعنّمهم الكتاب.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 فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرعون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون, ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم وينبئكم بِمَا كنتم تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُوْعَةِ فاسعوا, فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَكِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَض واذكروا الله كثيرا لعنكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهور فاضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم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 هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى يفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المُنافقين ولكن المُنافقين لا يفقهون يقولون لا إِرَاضٍ إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل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 وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي نOLA فيقول ربي نOLA أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأكون من الصالحين وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم نُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 ولا يخرجنا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرين عن الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله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 أي يسْلَمُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَاءِكُمْ إِنْ يَرْتَمَتُمْ إِنْ يَرْتَمَتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَلَا إِلَّا مِنْ يَحِيطُ وَأُولَاءَ الْأَحْمَالِ أَيَلُهُنَّ أَيَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَقِي اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أنزله إِلَيْكُمْ ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا اسكنوهم من حيث سكنتم يوجدوا ولا تظارهم ولا تظارهم ان عليهم وَإِن كُنَّ أُولَادِ حَمْلٍ فَاَفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقُوا سَعْتِ مِنْ سَعْتِ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 فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذا قسوة لأمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد رسول يسلوا عليكم آيات الله مبجلات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا ومن الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات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 لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحيط وأن الله قد أحيط بكل شيء علما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لا تتبتغي مرضا أزواجك والله رفور الرحيم.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 فَلَمَّا نَبَأَهُ بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْقَبِيرُ إِنْ تَتُبَىٰ لِلَّهِ فَقَدْ صَرَّتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَهَّرَ عَلَيْهِ وَإِنْ تَظَهَّرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُلَّاهُ وَجِبْرِينُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ فإن الله هو مولاه وجبرين وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات, مسلمات مؤمنات قانتات أبكار يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملاك غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون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 ويدخلكم جنة تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزلهم النبي والذين آمنوا معه يوم لا يخزلهم النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم نورهم يسعى بين وبأيمانهم يقولون ربنا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 ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت كانت تحت عبدي من عبادنا صالحين فخالتهما فخالتهما فلم يغنى عنهما من الله شيئا وقيل دخلنا رما الداخلين وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون ان قالت إذ قالت رب لي عندك بيت في الجنة ونجني ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومر يمبنى عمرا التي أحصلت فرجها فنفخنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت وصدقت بكلمات ربه وكتبه وكانت من القانتي.